إذ يتنازعون بينهم أمرهم، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقال بنو عليهم بنيان ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أرضهم لنتخذن عليهم مسجدا.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 ما لهم من دونه مولى من ولا يشرك في حكمه أحدا. وَاتَّلُوا مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا